قل سموهم ام تنبؤونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زينا للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له منها هدا لهم عذاب في الحياه الدنيا ولا أشق وما لهم من الله من